بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور في المرتوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدععون إلى نار تهنم دعحا ها له النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها تصبروا أو لا تصبروا ثواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 يَتَنَاذَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن نَّلْغَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ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 وَإِذَا رَوُوا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَلَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحَ وَإِذْ بَارَ